يقول الامام ابو الفرج ابو الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب رحمه الله تعالى قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم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 يعده بعض اهل العلم ربع الاسلام يعده ربع الاسلام ومنهم من يعده ثلث الاسلام وعرفنا من خلال ما عرضناه في دراسة هذا الحديث ان حديث انما الاعمال بالنيات يتناول معرفة النوايا وتصحيح النوايا وأن الأعمال التي يقوم بها العبد لا بد أن يكون فيها مخلصا في نيته لله جل وعلا وحديث من أحدث في أمرنا هذا يعد ضابطا للأعمال. بحيث ان العبادات توقيفيه وان على من يريد ان يؤدي عباده لله يجب ان تكون هذه العباده موافقه ومطابقه لما جاءت به الشريعه الاسلاميه ثم تكلمنا في درس الماض أن العبادات إما أن تكون يعني أن العبادات إما أن تكون أصولا وإما أن تكون أمورا مبنية على هذه الأصول فما جاء من أصول العبادات إذا خالف فيها الإنسان ما جاءت به الشريعة فانها تبطل ذلك العمل اما اذا كانت فروعا للناظر ان ينظر فيها ويشتهد فقد يؤدي مخالفتها الى بطلان العمل وقد لا يحتاج الامر او لا يصل الامر فيه الى مرحلة البطلة وهذا يتجلى في المناهي فان الشارع اذا نهى شيء اما ان يكون النهي موجها الى اصل العمل ولذلك اذا احدث الانسان في هذا العمل حدثا فيعتبر العمل باطلا وضربنا مثلا على ذلك بالربا فإن النهي موجه إلى ذات الربا فلو تبايع إنسان بالربا كان البيع باطلا وأما إذا كان النهي موجها لا لذات العمل وإنما لأمور تتعلق به كأن يتحقق أذى يلحق ب اطراف من يتوجه النهي اليهم او يتوجه النهي بسببهم فبهذه الحال اما ان يراعى مصلحة من يتوجب او يترتب على الاحداث ايذاءه واما ان لا يراعى ذلك فإن روعي أمره فيتوقف على الرضا إن قبل جاز الحكم وإن لم يراعى أمره فعندئذ يكون العمل باطلا وقد أورد, أورد الشارح رحمه الله أمثلة كثيرة في هذا الموضوع وتناولناها بشيء من التفصيل وانتهينا عند مسألة من هذه المسائل هذه المسألة وهي لو ان انسانا له عدة مساكن واوقف ثلث كل منها او اوصى بثلث كل منها لمنصى يعني الانسان فهل يجوز للورثة ان يجمع له الوصية في واحد من هذه المساكن مثلا لو كانت ثلاثة مساكن وعوصى رجل لاخر بثلث كل مسكن وكانت هذه المساكن متساوية فهل يجوز للورثة أن يحصر وصيته في سكر واحد من الثلاثة أو أنه لا يجوز ذلك بل لا بد من إبقاء الوصية على ما هي عليه هذه مسألة ساقها وقال إن أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يرى ضرورة إبقاء الوصية في تلك المساكن الثلاثة ولا يجوز حصرها في مسكن واحد ومن ذهب الى ذلك استدل بهذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز حصر الثلث في مسكن واحد قالوا لان في هذا مصلحه للورثه حيث يتمكنون من البيع ويتمكنون من الاستغلال والاستفاده لما يورثوه من مورثه قالوا ولنا اصل في هذا يعني أصل يبيح لهم أن ينقلوا الثلث من مسكنين ويحصروه في مسكن واحد واستدلوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان, كان له ستة أعبد كان له ستة من العبيد فدبرهم أو فأوصى بأن أوصى بتدبيرهم أو بعفقهم بعد وفاته دبرهم ولم يبقي شيء فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعاهم ثم اقرع بينهم وعاتق منهم اثنين وارقى اربع تطبيقا لهذه الوصية وهي السلس تطبيقا للسلس حيث انه صلى الله عليه وسلم اعتق اثنين وارقى اربعا ولم يعمل بوصية هذا الذي أعطى وناقش أهل العلم هذا الأمر خاص الذين منعوا وقالوا لابد من تنفيذ الوصية قالوا لأن الله تعالى يقول في حق الوصايا فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والذين أجازوا حصر الوصية في بعض المساكن دون بعض استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هناك فرق بين الحكمين ذلك أن الشارع يتطلع الى حرية الرقيق وانه ورد ان من اعتق شخصا من عبد عتق العبد كله عليه عتق العبد كله عليه وعليه ان يضمن للغرماء انصبتهم الا اذا لم يكن عنده فعندئذ يطلب للعبد بأن يستصعي ليجمع بقية المال الذي يتحرر به وهذا الأمر ليس بضروري ولا موجودا عند المساكن أو في المساكن ولذلك كان هناك فرق بين الحالتين، وهذا الفرق يكتضي عدم قياس المساكن على العبيد هذا ما اشار اليه في هذا الجزء من شرح الحديث حيث قال وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد يعني حديث من أحدث في أمرنا هذا لما سئل عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلثه ثلاث مساكن يعني بالثلث من كل مسكن هل تجمع له في مسكن واحد فقال يجمع ذلك كله في مسكن واحد ثم قال حدثني حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قال أخرجه مسلم قال ومراده أن تغيير وصية الموصي إلى ما هو أحب إلى الله وأنفع جائز يعني لما رأى في هذه الحكم مصلحة أصحاب الورثة أجاز هذا التغيير قال وقد حكى وقد حكي هذا عن عطاء أي وقد حكي هذا الحكم الذي حكم به القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عطاء أيضا وعن ابن جريج وهم من علماء التابعين نعم ايش يبقى يبقى مبعض قال وقد حكي هذا عن عطاء وابن جريج وربما يستدل او وربما يستدل بعض من ذهب الى هذا بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا او اثما فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه يعني لما كان هذا في مصلحة الورث لان الله سبحانه وتعالى لما اخبر ان من اوصى بوصية يجب ان ترفض هذه الوصية فقال فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ثم قال فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ولعله اخذ هذا من جمع العتق فانه صح ان رجلا اعتقى ستة مساك مملوكين له عند موته يعني عند دبر أي دبرهم قال فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته يعني عتقا منجزا لا مدبر فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم ثلاثة أجزاء فعاتق اثنين وأرق اربعه يعني أبقى عليهم الرق يعني أنه نفذ له الحكمه في حدود الثلث قال خرجه مسلم قال وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث يعني إلى العمل بهذا الحديث قالوا لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن اولى من تشقيصه لان تكميل عتق العبد يعني ان يعتق العبد كله اولى من ان يعتق جزء منه لان النبي صلى الله عليه وسلم نفذ لهذا الرجل من ما ذهب اليه من العتق نفذ له في حدود الثلث والامر كان يقتضي ان يعتق من كل عبد ثلثه ان يعتق من كل عبد ثلثه هذا الذي كان يعني يقتضيه الحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وانما حصر العتق الثلثة في حيث اقرع بين الستة واختار منهم اثنين يمثلون الثلث اعتقهم وابقى الباقين على الرق عملا بالمصلحه التي تعود على العبيد فبدلا من ان يكون العبد مبعضا ثلثه معتق وثلثاه في الرقي لذلك اختار اثنين وحررهم واعتقهم عدقا كاملا وابقى اربعا في الرقي هذا ما اشار اليه بقوله هنا قال وذاب فقهاء الحديث الى هذا الحديث لان تكميل عدق العبد مهما امكن او لا من تشقيصه وتشقيصه يعني من تجزئته ولهذا شرعت السراية والسعاية ولهذا شرعت السراية والسعاية ما المراد بالسراية السراية نعم ها الاما لا ليس المراد به هنا السراية بمعنى الأما يعني ولهذا وجدت السراية يعني إذا عتق جزء من العبد إن عتق كله سرت الحرية على إيه؟ على بقية العبد ولهذا من أعتق شقصا من عبد عتق عليه كله وفي حالة إفساده حق الاخرين الشركاء لان العبد عتق يرجع لهذا الذي عتق الجزء يطالب بان يدفع للشركاء حقهم هذا ما يسمى بسراية الايه بسراية العبد السراية يعني سراية الحرية يعني إن الحرية تسري بحيث لا يبقى في العبد رق وأما السعايه يعني فيطلب من العبد أن يستسعي أن يسعى أن يذهب إلى الناس ويطلب منهم أن يعينوه على سداد بقية قيمته في حال تعذر ذلك ممن اعتقه يعني اذا اعتق انسان جزءا ثلاثة من الاولاد او ثلاثة من الاخوان توفي ابوهم وكان عنده مملوك فهم يملكون هذا العبد بالميراث فتقرب واحد منهم الى الله باعتق جزء ثلثة في هذه الحال يقال له العبد يعتق كله هذه السراية وعلى من اعتقه ان يعوض شركاء فان لم يكن عنده شيء ما يملك ما يعوضهم به يقال على العبد ان يستصعي ان يستصعي يعني يطلب من الناس المعونة والمساعدة وهذا مثله يجوز ان يدفع له من الزكاة لان الله تعالى قال ايه وفي الرقاب يعني وفي تحرير الرقاب قال ولهذا شرعت السراية والسعاية اذا اعتق احد الشريكين نصيبه من عبد وقال صلى الله عليه وسلم في من اعتقى بعض عبد له هو عتيق كله ليس لله شريك هذه العلة التي من اجلها يعتق العبد قال واكثر العلماء على خلاف قول الخاسم يعني انه لا يجوز حصر السلس في سكن من الثلاثة المساكن بل يبقى الملك وتبقى الوصيه مشاعه واكثر العلماء على خلاف قول القاسم هذا وان وصيه الموصي لا تجمع ويتبع لفظه يعني وعلى الورثه ان يطبقوا وان يلتزموا بوصيته يعني لا يجمع الوصية ويطبع لفظه إلا في العطق خاصة واستثنى من ذلك العطق لأنه قد ورد فيه نص حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بين العبيد واختار منهم الثلث واعتقه إلا في العطق خاصة قال لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية الاموال ماذا اريد بقوله لان المعنى الذي جمع في العتق آه. لان ايه ايه ليش فرق بين العتق وبين الشراكة في غير العتق يقول هنا لان المعنى يعني لان العلة التي يدور الحكم عليها وجودا وعدما انفرد بها العتق وهي خاصة بالعتق ولا ولا تتعدى إلى بقية, الى بقية الاموال لان بقية الاموال تقبل الشراكة واما العتق فلا يقبل الشركة العتق لا يقبل التجزئه حيث انه لا يكون الشخص جزءه حرا وجزءه مملوك ولذلك من تسبب في عتقه يعتق عليه فان لم يجد يستسعى للعبد اما بقية الاموال فلا شركة فيها جائزة ولذلك لا تحتاج الى ان ننقل الوصية من الثلاث المساكن ونحصرها في إيه؟ في مسكن واحد قال لأن المعنى الذي جمع له في العتق غير موجود في بقية, الأعمال بقية الأموال فيعمل فيها بمقتضى وصية الموصي يعني لا بد من أن ننفذ وأن نطبق وصية الموصي لأن الله تعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما إيه؟ اسمه على الذين يبدلونه قال رضا طائبة من الفقهاء في العتق إلى أنه يعتق من كل, يعتق من كل عبد ثلثه ويستسعون في الباقي يعني بقية يعني العبيد الستة يعتق كل واحد منهم بقدر الثلث ويستسعي في الباقي لكن المانعون قالوا لا يصح لان النبي فعل خلاف ذلك قالوا واتباعوا وهذا القول طبعا من الامام ابن رجب يقول واتباعوا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم احقوا واولى يعني في العتق الحكم يختلف عن بقية الاموال والقاسموا نظر الى ان في مشاركة الموصى في مشاركة الموصى له للورثه في المساكن كلها ضرر ضررا عليهم فيدفع عنهم هذا الضرر بجمع الوصية في مسكن واحد يعني كأنه قاس حكم المساكن على حكم العقب بجامع الضرر الذي يحصل من هذه المشاركه وهذه وهذه هذه الاشاعه في الشركه قال فان الله قد شرط في الوصيه عدم المضاره بقوله تعالى غير مضار وصية من الله غير مضار وصية من الله فمن ضاع الرفي وصيته كان عمله مردودا عليه لمخالفته ما شرط الله في الوصية ولعل هذا هو محل الاستدلال حيث استدل القاسم رحمه الله بهذا الحديث وهو من احدث في امرنا هذا ما ليس منه قال وقد ذاب الطائفة من الفقهاء الى انه لو وصاله بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلثاء المساكن وبقي منها ثلث ثم تلف ثلث المساكن ها لا ثلث ها هو المال مشاع يح... لم يكن خاص بالورثه يعني هو ي... ي... يفترض مسألة لو ان انسان مثلا جاء ووصى بثلثي كل منزل لشخص ثم تعرب هذه المنازل للتلف تلف ثلثاها وبقي الثلث من الذي يستحق الثلث ومن اولى بهذا الثلث هذا السؤال هنا اورد ان بعض اهل العلم ذهب الى ان الثلث الباقي يكون للموصى له وبالحقيقه هذا القول فيه نظر لان الملك مشاع فلما نخص به الموصى ما ان بقيه الورثه تضرروا بهذا التلف والظاهر والله اعلم ان ما يبقى يقسم بينهم يتحاصون يتحاصون ويقسم بينهم بحيث يعطى الموصى له الثلثة مما بقي وهو ايضا يناله ويلحقه ضرر كما لحقه سائر الورثة لكنه ما اخذ قال وقد ذهب طائفة من الفقهاء الى انه لو وصى له بذلث مساكنه كلها ثم تلف ذلثها المساكن وبقي منها ذلث انه يعطى كله للموصى له ها العبارة واضحة ايش عندكم ثلث المساكن لو اوصى بثلث مساكنه كلها ثم تلف ثلثا المسكن او المساكن ثم تلف ثلثا المساكن وبقي منها ثلث الا عنده غير كده يصوب وبقي منها ثلث انه يعطى كله للموصى له قال وهذا قول طائفه من اصحاب ابي حنيفه رحمه الله وحكي عن ابي يوسف ومحمد عن ابي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وهما صاحب ابي حنيفه ووافقه القاضي ابو يعلى يعني من علماء الحنابلة ولهذا قال الامام ابن رجب من اصحابنا يعني من اصحاب الحنابل يعني من اصحابهم اي الحنابل قال وافقهم القاضي ابو يعلى من اصحابنا في خلافه وضنوا ذلك على ان المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة اجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن ابي موسى من اصحابنا يعني الحنابلة والمشهور عند اصحابنا يعني الحنابلة ان المساكن المتعددة لا تقسم قسمه اجبار ما يعني قسمة الاجبار احنا عندنا المسا... المساكن المشتركة المساكن المشتركة إن بينت فيها الطرق ورسبت فيها الحدود فتقسم لكن إن لم يتم يمكن ذلك فعندئذ يكون المال مشتركا وعند البيع يؤخذ او يعمل بما يسمى بالشفعه فهو يقول هنا اذا كانت المساكن قابله للتقسيم فهي يطبق فيها حق التقسيم وما دام هي قابله للتقسيم اذا فلا ينبغي ان نغفل حقوق الورثة ونجعل الثلث الباقي كله لمن للموصى له بل يتعين التقسيم بحيث يكون للموصى له نصيبه المعين وللبقية انصبتهم المعينة فلو جرى التلف في هذه الانصب المحددة عندئذين يعني ممكن ان يتحمل كل صاحب نصيب نصيبه <تصفيق> ها ما اسمع هي كيف يقسم الثلث على الورث هو هذا نصيب النصيب الموصى له الثلث وهذا محل الخلاف بين الفقهاء منهم من يرى انما الباقي الذي بقي يعطى لي للموصى لانه يعني هو مقدم على الورثة ومنهم من يرى لا انه لا يعطى الموصى وانما يشتركون لكن هو يذكر لنا هنا ما نقله عن بعض اهل العلم. من أن هل هذه المساكن تقبل القسمة أو لا تقبل نظر إليها من هذا المنظار فإن كانت لا تقبل القسمة فتبقى الشراكة وإن كانت قابلة للقسمة فتقسم قسمة إجبار قال وهذا قول طائفة من أصحاب, أبي... من اصحاب ابي حنيفة وحكي عن ابي يوسف ومحمد ووافقهم القاضي ابو اعلى من اصحابنا في خلافه يعني في خلاف ما قيل في الرأي الاول وبنوا ذلك يعني واقاموا حجتهم على أن المساكن المشتركة تقسم بين المشتركين فيها قسمة إجبار كما هو قول مالك وظاهر كلام ابن أبي موسى من أصحابنا قال والمشهور عند أصحابنا أن المساكن المتعددة لا تقسم قسمة إجبار وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله وقد تعول بعض المالكية فتي القاسم المذكورة في هذا الحديث على ان احد الفريقين من الورثة او الموصى لهم طلب او الموصى لهم على ان احد الفريقين من الورثة او الموصى لهم طلب قسمة المساكن وكانت متقاربة بحيث يضم بعضها الى بعض في القسمة فانه يجاب الى قسمتها على قولهم وهذا التأويل يقول بعيد مخالف للظاهر والله تعالى أعلم إذن فالمسألة يعني محل خلاف ونزاع لأن النهي الوارد هنا غير موجه إلى أصل يعني إلى ذات النهي ولذلك يمكن العمل به ويمكن عدم العمل به والخلاف كما رأينا يعني تشعب حيث ان القياس في هذه المسألة منهم من قاسه على المماليك ومنهم من لم يقسه على المماليك وجرى في ذلك الخلاف والله اعلم ثم قال رحمه الله الحديث السادس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 فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألا وان حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قال الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم فهو على رأي المحدثين متفق عليه هذا الحديث يعد من جوانب كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعد كما مر بنا في أول حديث تناولناه بالشرح أنه ربع الإسلام أو خمسه لأن الإسلام يعني أحكام الإسلام تدور على هذه المعاني هذا الحديث قال صحيح متفق على صحته من رواية الشعبي أي عامر بن شراحيل احد علماء التابعين رواه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص يعني في الروايات المتعددة والمعنى واحد او متقارب وهذا الحديث يقول له شواهد اي ان عددا من الصحابة رضوان الله عليهم روى مثله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ابن رجب رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أيضا روى هذا الحديث وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروايات هؤلاء كلها تعد شواهد لحديث الباب قال وحديث النعمان اصحوا احاديث الباب لان الروايات الاخرى لم تخرج في الصحيحين فمنها ما رواه ابو يعلى ومنها ما رواه الخطيب البغدادي في تاريخه ومنها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير وهكذا ولا شك انه ما رواه الشيخان اعلى درجة لانه مر بنا ان مراتب الحديث الصحيح سبعة مراتب اعلاها ما اخرجه الشيخان البخاري ومسلم، وهو المسمى بالمتفق عليه ثم يليه ما تفرد به البخاري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 موضوع بريرة لا علاقة له بموضوعنا هنا حديث بريرة يخت... له يعني حكمه يختلف عن حكم حديث الباء بريرة لأن سادتها أرادوا مكاتبتها لكن لما جاءت تستعين على الكتابة وطلبت من عائشة أن تعينها عرضت عليها عائشة رضي الله تعالى عنها موضوعا آخر هو أن عائشة تشتريها وتدفع الثمن كاملا ثم هي تعتقها ويكون الولاء لها هذا موضوع بريرة فليس له ارتباط بحديث البعض يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس معناه ان الحلال المحض بين لا فيه وكذلك الحرام المحضو يعني الذي جاءت به النصوص والتي ورد فيها آيات من كتاب الله أو سنة محكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليست محل نقاش ولا محل نظر بل على الناس أن يلتزموا وأن يطبقوا ما جاء فيها من أمر الله وإنما محل الاشتباه ما لم يرد فيه النص الصريح قال وكذلك الحرام المحض أي بين ولكن بين الأمرين يعني بين الحلال المحضي والحرام المحضي أمور مشتبهة تشتبه على كثير من الناس هل هي من الحلال أو من الحرام وأما الراسخون في العلم يقول فلا يشتبه عليهم ذلك ويعلمون من أي القسمين هي ولعل هذا هو يوحد وجوه تفسير قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات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 لفظ الجلالة ويكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فيعرفون الحلال البين والحرام البين والمشتبه منهما عندهم من العلم والمعرفة والكفاية ما يمكنهم من حملها إما على الحلال وإما على الحرام على هذا المعنى يكون ما لها ما عشاري ليه ابن رجب رحمه الله أن الراسخين في العلم يعلمون الحلال والحرام سواء كان بينا أو كان مشتبها. وأما على المعنى الثاني وهو أن جملة الراسخون مستأنفة فهذه فيها يعني أن الراسخين يتوقفون عند المستبه ويفوضون أمره إلى الله ولذلك قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به يعني المحكم والمتشابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألبان قال فأما الحلال المحضو فمثل أكل الطيبات من, من الزروع والثمار وبهيمة الانعام وشرب الاشربه الطيبة ولباس ما يحتاج اليه او ما يحتاج اليه من القطن والكتان او من الصوف او الشعر وكالنكاح والتسري وغير ذلك اذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع او بميراث او هبة او غنيمة لان هذه مصادر الرزق الحلال قال والحرام المحض مثل اكل الميتة حيث جاء النص فيها صريح وكذلك الدم مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم لأنه ورد فيها نص حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم إلى آخر ولباس الحرير للرجال حيث ورد فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل الأكساب المحرمة والميسري وثمن ما لا يحل بيعه واخذ الاموال المغصوبه بسرقة او غصب او تدليس او نحو ذلك فهذه محرمة تحريما نحظا قال واما المتشابه فمثل اكل بعض ما اختلف في حله او تحريمه اما من الاعيان كالخيل والبغال والحمير والضب هل تحريم الحمير يعني مستبه فيه المعروف ان الحمير إن كانت حمير إنسية فقد نص أو ورد فيها النص بالتحريم لكن الحور الوحشية أيضا ورد فيها ما يدل على على أنها حلال مباحة ورد النص في إباحتها فإدخالها هنا يعني محله نظر الخويل محل اجتباه لأن من اهل العلم من اباحها ومنهم من حرمها لكن البغال والحمير واما الضب فقد ورد النص بإباحته فهو ليس محل الا اذا قلنا ان بعض اهل العلم قال بكراهة اكله لكن ما قالوا بتحريمه قالوا بالكراهه لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل عنه قال أجدني, أبع أجدني أعافه لأنه ليس بأرض قومي وأما الخيل فقد ورد في حديث أسماء أنه ذبح في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أكلوه لكن ما ورد ان النبي أكل منه بمائدته لا لم يرد انه وضع الخيل او الحصار على مائدته لكن المنقول عن الامامي ابي حنيفة رحمه الله واتباعه انهم يرون جواز اكل الخيل اما البغل وعم الحمير ف يعني تحتاج الى يعني تتبع في في عدها من المتشابهات وهكذا الضب قال وشرب مختلف في تحريمه من الانبذه التي يسكر كثيرها وليس مختلف في فيه ولبس ولبس مختلف في اباحته فيه اباحه لبسه اي ومن من المشتبه لبسه مختلف فيه اباحه لبس لبسه ولبس مختلف فيه هكذا في النسخه عندنا ولبس مختلف في اباحه لبسه النسخة الموجودة بين عيدينا فيها ايه فيه زيادة الضمير ولفس مختلف في اباحة لبسه من جلود السباع ونحوها وانما يعني والمشتبه ايضا اما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة يعني كبيع العينة وبيع العين كما مر اصله ان يشتري الانسان سلعه لا يريد شراعها يعني في الاصل هو لا يريد عين السلعه وانما يريد قيمتها فيشتريها من شخص بثمن مؤجل مثلا يشتري سيارة قيمتها مؤجلا بمئة ألف ثم هو يبيعها على المشتري يبيعها على البائع يبيعها على البائع بثمن أقل بثمانين بسبعين وغرضه المال النقد هذا هو الذي يسمى ببيع العينة وهو محل خلاف بين اهل العلم هل هو مباح او محرم لذلك قال هنا واما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة قال ولو العين عرفها هي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن اقل نقدا يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن نقدا لأنه هو يريد الثمن أقل من ذلك وكذلك التورق بيع التورق إن باعه هو, هو الخلاف في كونه يبيعها لنفس الشخص ثم يشتريها منه لكن لو باعها لغيره هذا ما هو محل الخلاف والتورق ايضا هو بعكس العينة العينة بيع والتورق شراء التورق هو يريد المال فيشتري سلعة من شخص بسعر مؤجل ثم يبيعها منه باقل من السعر ويأخذ نقدا هذا الذي يسمى بالتورق وعرفه التورق قال في القواعد النورانية ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع السلعة الى اجل لبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورق اذا هو والعينه نوعان من من البيع عرف العينه قال هي ان يبيع سلعه بثمن مؤجل يبيعها لشخص بثمن مؤجل فيه زياده ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن اقل هو هل هذا يعني النوع من البيع هل يعتبر تحيل وحيلة لان الغرض في العين والغرض في التورق هو النقد هو النقد هو المال لكن من المستفيد من هذا المال هل هو البائع او المشتري لا قد يكون في العين خلاف ذلك لانه ببيعه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن بثمن النقد هو الذي يستفيد لانه هو أعطى المال للرجل وأخذ منه السلعة ثم أعطاه مالا أقل فكأنه باع السلعة بسعر أعلى واشتراها بسعر أقل فهو المستفيد والعينة أو التورق بخلاف ذلك التورق بخلاف ذلك يعطي او يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن معجل ويأخذ المال قالك مسائل العينة والتورق ونحو ذلك قالوا بنحو هذا المعنى يعني أصبحت هذه الأنواع من البيوع من المشتبهات وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة قال وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج ما يحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء قال مجاهد وغيره لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم وما لكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه طبعا هذا في غير سورة النساء والله سبحانه وتعالى أعلم